ثم استوى على المرسل ما لهم من دونه من وليه ولا سبيل عندما تتذكرون يذكر الامر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره الفتنه ثم يعود إليه في يوم كان مما تردون لا لتعالم الغيب والشهادة العديث الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من تير منكم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم زوام ونفق به من روحه وجعل لكم السمع والأرصار والأفئلة ما تشكون بل هم بربان ربيهم كارون قل دوافك ملك الموت الذي يقتل بكمكم إلى ربك ترجعون ولو دراني المذمون نافسو روتهم عند ربهم ربنا أتفضلنا وأسمعنا ربنا نعم ولو جننا لا كل نفس ذمتا ولا بالحق الطغى بني غنا حق القول بني ربنا ان تهننا من الجنات النعمان فتروا بما عيد بقاءه وثم لا ان نسناكم والضو على بما كنتم تعملون إنما يذكروا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها قروا سجداً, قروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تجافى جلوبهم عن المطاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما فلا ما لهم من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 كلما أردوا أن يخذوا منها أريدوا فيها وقيل لهم توقوا على بلنار الذي كنتم به تكذبون ولن فيقنهم من العذاب الأجنادون العذاب الأكبر لعلهم يغفعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أحرر عنها إنا من المجرمين انتقنون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا في مرية من لقائه ودعلناه ذا لبني إسرائيل ودعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وقالوا بآياتنا لتنون إن رفتم ويقصر بينهم يوم القيامة ما كانوا فيه ومن القرون يمشون في مساتهم ان في ذلك لا ياتي افلا يسمعون اولم يروا اننا نسوق النائب الارض الجود فنخرج به جوعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبشرون. ويقولون مكان البث ان كنتم صادقين قل يوم البث ايمانهم ولا هم ينفروا. ف... فأعيب أنهم وانتظر إنهم منتظرون إن